يا الغالي يا الغالي يا اجمل موحب يا اجمل موحب دلالي دلالي دلالي سلالي يا ساكن والقلب يا الغالي يا الغالي سلام انا القهوة الحسن خادم يضل وصيتي شريان حبك الحسن شديت شريان حبك الحسن شديت عاشق <تصفيق> امامي امامي شغف غرامي غرامي اني ضريحك بالقلب يا غالي يا بن سجي يا الحسن يا غالي اني ضريحك مو ناسك قبرك لا وحجك عالي مو ناسك مره لا وحجك عالي شفت من عمي من غرامي شذوق <تصفيق> هم غرامي شفت من امي منامي شذوق the uh heart -huh. uh -huh. لو ما اذكرك لا تصدق ناسي لساني قصار ما يقاس روح حساس لو ما اذكرك لا تصدق ناسي لساني قصار ما يقاس روح حساس بروحي عايش يا الحسن و براسي بروحي عايش يا الحسن و براسي لو ما اذكرك لا تصدق ناسي لساني قصار ما يقاس روح ملك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كان ابه القصيد ابياتي اعذرني لو ما عجبتك كلماتي اهدي لك انا ابه القصيد ابياتي اعذرني لو ما عجبتك كلماتي كاتب فرح بس وصلتك كاتب فرح بس وصلتك اهاتي آه آه kalami shogoh yami yami qasr kalami kalami shogoh yami yami heya اداء الرادود الحسيني فؤاد العبادي كلمات الشاعر الحسيني سعد المرجاني الهندسه الصوتية السيد محمد الموسوي تم التسجيل باستوديو لارسا دلالي دلالي تاكن من ابداعات فؤاد العبادي للتصوير والمونتاج